بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن التبعه ده أما بعد فهذا المجلس الثالث مع شيخنا فضيلة الشيخ وبيت ابن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى في شرحه على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وكان هذا في عصر الأربعاء الثاني من ربيع الثاني للعام الحادي والثلاثين بعد الأربعمائة والألف من الهجرة وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقال والذين هم بربهم لا يشركون عن حسين من عبد الرحمن قال كنت عند, سعيد بن نعم كنت عند سعيد بن جبير كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني أما إني لم أكن في صلاة ولكني رضغته قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة ابن الصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة قال حمة حمة لا رق نعم لا رقية إلا من عين أو حمة نعم إلا من عين أو حمة قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال غربت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع علي سواد عظيم علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لهذه أمتك وهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعل نعم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبروها فقال قوم الذين لا يسرقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة ابن محصن فقام عكاشة ابن محصن فقال ندعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعو والله أن يجعلني منهم فقال صبقك بيعكاشا الحمد لله وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لما فرغ المصنف رحمه الله مما يبين فرض التوحيد وأنه واجب عيني على كل مسلم ومسلمة أتبعه بثمرته التي ينالها أهل في الدنيا والآخرة والآن الكلام في تحقيق التوحيد وتحقيق التوحيد هو تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك صغيره وكبيره وهذا أمر بين يتضح لطالب الحق والهدى مما أورده المصنف من النصوص في هذا الباب باب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب يعني ولا عذاب الآية الأولى آية النحل وتتضمن أوصافا جميلة وخلالا عظيمة للخليل صلى الله عليه وسلم وهي أربعة أوصاف هي آية في تحقيق التوحيد والقاعدة في هذا الباب أعني في ذكر الصفات فذكر الصفات الحميدة يتضمن الحظ عليها والاقتداء بأهلها لأنهم أعني أهلها سلكوا الطريق المرضي الذي يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى ومن تأسى بهم في تلك الصفات فهو مع أهلها إذا كان ذلك التأسي منه في الظاهر والباطن الصفة الأولى أمة والمعنى إماما وقدوة في الخير والصفة الثانية قانتة والمعنى مداوم على على الخشوع لله والخضوع له والتذلل له ظاهرا وباطلا الصفة الثالثة حنيفة والحنيف هو المائل عن الشرك قصدا بالكلية إلى التوحيد والتوحيد إذا أطلق فإنه, توحيد فإنه التوحيد الكامل لله عز وجل في ألوهيته ورموبيته وأسماءه وصفاته والصفة الرابعة مؤكدة لها ولم يكن من المشركين وتفيت هذه الصفات مجتمعة إضافة على ما تقدم لم المدعيين أن نسب إلى إبراهيم صلى الله عليه إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم وليس على شره. وهم ثلاث طوائف. مشركة الطائفة الأولى مشركة قريش ومن دان دوء دينها فإنهم ينتسبون إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم والطائفة الثانية اليهودية والطائفة الثالثة النصرانية فجميع هذه الطوائف الثلاث تدعي أنها تتبع إبراهيم صلى الله عليه وسلم فعرض بهم الحق جل وعلا ووضخهم بما يظهر أن القوم كذبة في دعواهم أنهم على ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم وأن الذي هو على ملته حقا هو من اتصف بهذه الصفات الأربع وليس أحد عليها ولا متصف متصف بها إلا محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه الآية الثانية آية قد أفلح المؤمنون اقتصر المصنف رحمه الله على الشاهد منها وهو قوله والذين هم بربهم لا يشركون وأهل العلم يذكرون الشاهد من الآية أو الحديث لغرضين أحدهما الاختصار سرد النصوص وعرضها والثاني الإشارة إلى السلسلة والسياق الذي وقع فيه الش... هذا الشاهد من سباق والزحاق هذا هو يسمى السياق فإن, فإن سياق النص يتضمن السباق والزحاق ونحن معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات نستعرض سياق الآيات التي اقتصر المصنف على ما سمعتم منها ثم نبين كيف هؤلاء الذين وصفوا بتلكم الآيات من تحقيق التوحيد وفي ذلك التهييج والحظ على, على اتباع هؤلاء فالمرء مع من أحد والسياق هكذا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 أم لها سابقون وصفهم الحق جل جلاله وتقدست صفاته وأسماؤه بصفات خمس فمن استجمعها استجمع الإيمان الحق ظاهراً وباطنا واستج... واستجمع الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الصفة الأولى الإشفاق من خشية الله، وخشية الله هي خوف مصحوب بإجلال وتعظيم الله مع الخضوع التام والانقياد التام والاستسلام التام. بما جاءت به وصله صلى الله عليه وسلم الصفة الثانية الإيمان بآيات الله والمراد بآيات الله أولا هي الآيات المنزلة فإنها وحدها المتضمنة لما أوجبه الله له على عباده ورأس, ورأس ذلك توحيده ويتبع هذا تأمل الآيات الكونية المحسوسة المشاهدة فإنها تجلي لذ الحق عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه وأنه كما أنه متفرد بما تضمنته تلك الآيات الكونية من خلق ورزق وتدبير وملك فإنه متفرد بالألوهية الوصف الثالث عدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى لأنه مستقر في نفوسهم وامتلأت قلوبهم بأن العبادة هي محض حق الله سبحانه وتعالى فلا شركة فيها لأحد من خلقه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل الوسط الرابع من عظيم ايمانهم وشدة خشيتهم من عظيم ايمانهم بالله وشدة خشيتهم له وخوفهم منه أنهم يؤدون ما يؤدون من طاعات الله التي شرعها لهم من فرائض ونوافل وقلوبهم في في خوف عظيم أنهم لا أنهم لا يقبل منهم ذلك لأنه كذلك متقرر عندهم ومن عظيم إيمانهم الرجوع إلى الله عز وجل بالبأث للجزاء والحساب وأن الله محصن على كل عامل عمله فمن وجد خيرا فلحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وختم هذه الصفات بصفة جامعة أولئك يسارعون في الخيرات أملا سابقون وهذا شأن المؤمن فإن المؤمن يحافظ على ما افترضه الله عليه ويستكثر من نوافل القرء ويسبق في ذلك فلا يكتفي بالفرائض بل يجاهد نفسه على جميع القرب وفي الحديث الصحيح وفي الحديث القدسي الصحيح وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث فالخيرات جمع خير وذلك عام في أداء كل طاعة شرعها الله سبحانه وتعالى سواء كانت تلك الطاعة حقا لله أو حقا لعباده وأما الحديث فحاصل معنا وعهم الفوائد من الفائبة الأولى حرص السلف من الصحابة ومن بعدهم على المذاكرة ومدارسة الفقه في دين الله وأحيانا يحاولون التوصل إلى ذلك بسبب ولو كان بعيدا وهذا واضح من محادثة سعيد بن جبير أحد أصحاب بن عباس وعبد الرحمن بن حسين رحمهم رحمه الله ثانيا من عادة السلف البعد عن ما لم يفعلوا يحرصون على أن يذكر أنفسهم بما لم يفعلوا وذلك أن عبد الرحمن بن حسين رحمه الله لما قال أنا حين سأل سعيد بن جبير أيكم رأى الكوكب الذي قضى البارئة يعني سقط خشي أن يفهم السامعون منه أنه كان قائما من الليل، لأن لأنه فيما يظهر تأخد سقوط ذلكم الكوكب، فقال أما إني لم أكن في صلاة، إذا هو يعمل عملا آخر، فما هو؟ قال ولكني لودعت، وهنا. يأتي أس أو أساس هذه المذاكرة وهو ذكر باب من أبواب الفقه في دين الله ما صنعت قال ارتقيت ولا أظن أن أن سعيدا رحمه الله يظن أن عبد الرحمن رحمه الله صنع هذا من تلقاء نفسه ولكن القضية قضية مذاكرة ومدارسة قال ارتقيت يعني فعلت الرقية وسيأتي إضاحها مفصلةً في باب يختص بها إن شاء الله تعالى هنا لما صنع هذا أو لما أخبر عبد الرحمن بصنيعه المذاكرة تقتضي معرفة الحامل له على ما صنع قال ما صنعت ما حملك على ذلك قال حديث حدثناه فذكر الحديث ومن حدثه لا رؤية إلا من عين أو حمى والحمى هي السم الحاصل من نفسع الحشرات السامة كحية وعقرب وأهل العلم يفسرون هذا الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى يعني لا رقية أو لا لأن العين وهي النظرة المسمومة والحمى وهو النسع المسموم خطر فقد تقتلاني أحيانا أو تعطبان وتعباني أعضاء من الجسم أحيانا هذا الشميع ليس معيبا لأنه فيه حديث ولكن الباب الثالث أو الطريق الثالث من مذاكرة القوم تتضمن ما هو أفضل من ذلك ما هو أفضل من ذلك فذكر ذلكم الحديث عن ابن عم وهو حديث مرفوع عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا الحديث الشاهد منه لتحقيق التوحيد وتخليصه الأمور الأربع لا يسترقو ولا يكتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكل وهذه وهذه الصفة الأخيرة هي صفة الجامعة لتحقيق التوحيد فإنه لم يحمل هؤلاء على ترك ال... على ترك الاسترقاء يعني طلب الرقية وترك الكي وترك التطير وسيأتي باب التطير وهناك نبين ونفصل فيه إن شاء الله تعالى هي هذه الصفة صفة التوكل إلى الله فطلب الرقية مشروع والكي مشروع والتطير محرم فهم إلى جانبي ما هو واقع في نفوسهم ومستقر في, في قلوبهم من البعد عن الخوادش المحرمة للتوحيد أو المنافع له بالكلية كذلك ابتعدوا عن ما هو مباح الفائدة لأنها الرابعة عمق علم الصحابة رضي الله عنه فإنهم علموا أو فهموا أنها أن أن أولئك السبعين الألف الذين يدخلون الجنة من قوة محمد صلى الله عليه وسلم بلا حساب ولا عذاب لم ينالوا تلك الدرجة الرفيعة إلا بعمل ولكنهم لم يستطيعوا الجزم بذلك العمل انتظارا لخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم الفائدة الفائدة الخامسة فضل أمة موسى صلى الله عليه وسلم الفائدة السادسة فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كم وكيف فمن حيث الكم هم أكثر الأمم فلم تكن أمة قبلهم هي أكثر منها ومن حيث الكيف لخصائص عديدة منها أن الرسالة, الرسالة التي أتاهم بها نبيهم صلى الله عليه وسلم رسالة عامة ليس بعدها رسالة لأن نبيها ليس بعده نبي ومنها أن أكثر أهل الجنة من هذه الأمة بقي أمر وهو كيف يظن محمد صلى الله عليه وسلم أن أمة موسى أمته وقد صح عنه أن أمته يدعون يوم القيامة غرّا محجّلين فهو يعرفهم بالغرة والتحجيل من آثار الوحو وعندي ومما فهمته عن علمائنا أن ذلك محمول على واحد من أمره الأمر الأول لعل هذا قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم أن أمته تبعث يوم القيامة وترج عليه الحوض غر محجر الأمر الثاني أنه رآهم من بعيد رأى السواد والسواد هو الشبح البعد فلما رآهم من, من بعد وراء الكثرة ظنهم أمته وإذا هم أمته موسى صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذا الحديث أن العبرة بإصابة الحق وليس بمجرد الكثرة واستنبط المصنف رحمه الله في هذا لا يجوز الاغترار بالكثرة ولزهد في القلة. انظروا معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات. النبي ومعه الرهط من ثلاث إلى عشر. ألا لكم الأنبياء سواء الذي بعثا سواء الذي كان معه الرهط أو الرجل والرجلان أو ليس معه أحد بعثوا إلى أم إلى أم كل بعثا لكن الذين استجاب له قليل منه وقد وافق المصنف رحمه الله في استنباطه الشارف الذكر مقودة لفضيل بن عياب رحمه الله عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلال ولا تغتر بالكثرة الهالين ومن فائد هذا الحديث أولا البحث اولا البحث في الرقية فالرقية اذا اطلقت عند اهل الاسلام عند العلماء في الرقية الشرعية فيفرق بين طلبها وبذلها فطلبها هو المكروه. وان شيت فقل مع الكرافة اما بذلها تجارس ومن بذلت له فأولى أن يقبل البحث الثاني في الكيب وحاصل أحاديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم والإذن به قولا والإذن به تقريرا والنهي وعلي فيتحصل أن الكي جائز مع الكراهة، وهذه الكراهة هي كراهة التنجيد، لا كراهة التحريم. وابن القيم رحمه الله كلام نفيس في كتاب الطب للهدي أو للزاد الذي يراجعه منشى. ومن ثوائه هذا الحديث ومن ثوائه هذا الحديث فضيلة عكاشة ويقال عكاشة تخفيف وتشبيعا ابن محسن رضي الله عنه وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له أنه من السبعين الألف فهي شهادة له رضي الله عنه بالجنة. وهم ثوابي هذا الحديث استعمال المعاريد وشد الذراعي. وإيضاح ذلك أنه لما قال ذلك الرجل يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منه قال سباقك بها عكاشا كيف كان هذا استعمال سدا للذريعة قوله سدا للذريعة فقد يكون في القوم من لا يستحق هذا الدعاء وأظن هو من المناهقين فخاف و... وسن... و... فس... فاستعمل ف... النبي صلى الله عليه وسلم هذا هذه الجملة حتى يسد الباب على من ليس من القوم ولم يكن أنت لست منهم هذا قال سبقك والغدير هذا أمر الخليل صلى الله عليه وسلم للملك الجبّار لما احتبس زوجه زوجه قال ما ربي قال أختي الخليل قال أختي مريد, مريد أنها أخته في وذاك فهم أن أخته في النسب وأظن أن أهم فوائد حديث هذا الباب قد والسؤال هنا هل الأم مقصور على ذلك العدد؟ والجواب بصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أنه استجاد ربه فزأه. فاستجد له ثم قال جادني مع كل ألف سبعين ألف وصح أنه يدخل الجنة بغير حشاب من حق أحيي غير هؤلاء غير هؤلاء المتصفين بالصفات الأربع مثل الصبر كما قال تعالى إنما يصابرون أجرهم بغير حشاب وبهذا ينتهي هذا المجلس ونلقاكم إن شاء الله في مجالة أخرى ولعل الجلسة القادمة شيخ خالد نعم تقدمون خلالها ما اجتمع لديكم من أسئلة الإخوة إن شاء الله حتى نجيب على ما ما هو أهم وأرجو تصنيف هذه الأسئلة والاختصار على ما هو مهم مع حد المكرر لا. وعدم الواضح في الخط إن ونحن في انتقائك أشد الله يحفظكم يا شيخ أنا إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صحيح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.